إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحسن له في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون الأرسلا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إن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 قالوا إن تقيّرنا بكم إن لم تنته لنا رجماكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرحمن, الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَثُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوبي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا, وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا خسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم قبلهم من القرون أنهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيتُلَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَايَشْكُرُونَ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 وَإِنْ شَأْنُ أَغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدُونَ إلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَّا حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَلَيْهَا مُعْرِضِينَ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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويل من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 استقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق الخول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق حليم الذي جعل لكم من الشجر الأخور فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون